ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين وان وَلَا أَنْ نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون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 من بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن فقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك كَالَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ مَخَالِدُونَ تَلْفَحُ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 اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون ولا تكلمون إنه كان فريق يباد يقولون ربنا يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وان انت خير الرحيم فاتخذتموهم سخريا حتى ان سَوْكُم ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ <تصفيق> إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا عَصَارُوا بِمَا عَصَارُوا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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين <تصفيق> قال كم لبثتم في الارض عددا سنين قال لبثنا يوما او بعض يوم فاسال العادي قال الا بفتم الا قليلا قَالَ الا بفتم الا قليلا لو انكم كنتم تعلمون افحسبتم انما خلقناكم عباثا وان انكم الينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه لِحُ الْكَافِرُونَ وَقُرْ رَبِّ اغْفِر وَارْحَم رَبِّ اغْفِر وَارْحَم وَأَنْتَ خَيْرُ